غير الْمَغْضُوبُ عليهم وَالضَّالِّينَ أَنْ آمين يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الْقَوْمَ وعدوكم أولياء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 ان كنتم خرجتم جهادا في سبيل ان كنتم خرجتم جهادا في سبيل وابتغاء مرضاتي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 يثقفوكم يكونوا لكم أعداء ويبسطوا إليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء وودوا لو تكفرون لن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 إذ قالوا لقومهم إن براء منكم ومن ما تعبدون ومن ما تعبدون من دون الله كفرنا بكم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 ربنا عليك توكلنا وإليك آنبنا وإليك المصير ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم لقد كَانَ لكم فيهم أسوة حَسَنَةٌ لمن كان يرجو الله لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وَمَن يَتَوَلَّ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ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 وَأَخْرَجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ وَظَاهَرُوا عَلَى إِخْرَاجِكُمْ أَنْ تَوَلّوهُمْ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا جَاءَ تَكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ فامْتَحِنُوهُنَّ ۗ اللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِهِنَّ فَإِن عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لَهُنَّ يَحِلُّ لَهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُمْ وَآتُوهُمْ مِمَّا أَنْفَقْتُمْ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ أَن تَنكِحُوا إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ولا تمسكوا بعصم الكوافر واسالوا ما انفقتم واليسالوا ما انفقوا ذلك حكم الله ذلك حكم الله يحكم بينكم والله عليم حكيم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 يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على ألا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتل ولا يقتلون أولادهن ولا يأتين ببهتان ولا يأتين ببهتان يفترن هو بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف فبايعهن فبايعهن واستغفر لهن الله